من رمال الجود عربي للبدايد شجرة بها الكرم عاش بذراه شجرة بها الكرم عاش بذراه اقلط اقلط للقهاوي والموايد والحجاج الضلق يا هجوسي هاتي اتزال القصايد من مجمل ما نقص مشروب ما هاتي القيفان واتزال جديد من بيوت ما تدنى مستوى فيها جيف جزل الفرايد نص طرحلق على على السماء برا خماس الجص تيف النشيد بتحاية والبدا يحمي بتدا إلاهم قع فيها جيف جزل الفرايد نص طرحلق على على السماء برا خماس الجص تيف النشيد بتحاية والبدا يحمي بتدا عزوتها لنا خاوي والعاجيد كسبينا الطيب أقلط أقلط لالقاه أقلط أقلط لالقاه وي من البدايت شجره الكرم عشب ذرا اقلطقل طلع لقاها اقلطقل والحجاج تلقوا محيى نبا الجود عربين المحتاج في وقت الشدائد يفضلون المال من زائد صخاء ما حسبنا للخسائر والفوايد نبدل المجوب ما ننظر وراء من زهبت المحتاج في وقت الشدائد يفضلون المال من زائد صخاء ما حسبنا للخسائر والفوايد نبدل المجوب ما ننظر وراء من عميرة ربعة. والاسم برمالي انكش الصفار، الاحتمال صل والمشوكت له راعيد، صد والفرسانه والطاغيك له، لا, لا بتيبل كودي عوق إلا الضدائن، جمعهم صد المعادي لنا صعب، الاحتمال صل والمشوكت له راعيد صد والفرسانه والطاغيك له لا بتيبل كودي عوق إلا جمعهم صد المعادي لنا صعب الاحتمال صل والمشوكت شمّر لابتنا رهوي قايد باسم الغلبه شمّار ان ترهب اعداه باسم الغلبه شمّار ان ترهب اعداه صار البنايد كم شجاع صوبنا حد فداعه الفعل معروف ما دون بالقبائل يوم صار البنايد كم شجاع حد